Wa isa aagiib waxima Kasnya alam على البحر انا اعيد لك مش فرحان ما لقيتش حد ساند يسندني وانا زعلان وانت مين يا رافع انا قدام في المرايه ايوه كنت ضايع دلوقتي انا كاسب انا سلام سلام, سلام. أوه. أوه. انتو مش عايز حد فيك انت مش مهتم وانا بقى جرى في والله ما يسوى الكلام عشان انا اللي محليك وشورت مدام انا كلام واحط عليك انا مش حاسس بالرضا طب انا جروحني فين معرضي علي سيتو عليا قلبي أما علي كل الكاينين هتنسى ولا ايه احنا عشناها بعلى مين وانت خد دم عند قلبي على ايه وانت تمامك في وركبتك aynik sa'ad eya dabab safina انا عجيب وهم عشيها بالبكاسة اما في مجيب وافتح لنا الكراسة انا شفت ناس بيت خيب والله يا فزاسة مجيب وشرب شعر الفلعي واسماها من كان محال وكله بيتغيروا في شده الجالي ولا حد كل مالي وبعديها تبخروا هتتحضروا شيطاني مش هتعرفوا Olobom napatay sa ilatar, walay shawad ansakup wala mas ta, pagpasal kung انشوفه حاكمة ايه هو كل يوم اللي بشوفه في, في اللي دي كل دي همومو ازاي اروحي القصر دي انا هنمش عايز اقوم طبلي يا نفس انت دي صاحبي معزوم وبردو مش حالي في سرتي رطاك يا بني الرطاكة مش سايبني بحالي ليه عاسبها ابدور بغتاتة يا شيخ قلها لو على برات انه عره ومش همشين وبسوق الجمعة ساده انا هابي صاحبي فينا جبنا من مين وقلنا نمشي فنسى يا اصل مالين شي مين على الموت فاضل اتك كان سبع على الله وتفرج وتنحل الضباره كان عايش على بنسل وجر مسلكان